أقول في قصيدة هذه المتواضعة من العلم تشرق شمس الهدى من العلم تشرق شمس الهدى فقوبى لكم أيها العلماء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء رجال النهى والمعالي تقول بآثاركم تستنير العقول بكم يستدل لدين الرسول وأنتم نجوم تبث العلوم وأنتم شموس بها يقتدى بكم لا بغيركم يستضاء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء ختام الديانات إسلامكم ختام الديانات إسلامكم وتخفق بالعلم أعلامكم جسور إلى الخلد أقلامكم وخط المداد طريق الرشاد مدادكم هو بحر الندى وبالفضل فاقدم الشهداء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء لدى الحشر عند الإله العظيم من الناس ليس ينال النعيم سوى من أتاه بقلب سليم ويمحو الذنوب صفاء القلوب ويمحو الذنوب صفاء القلوب فسوف ترون الجزاء غدا ويجزيكم الله خير الجزاء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء إذا ليل جهل علينا السجى إذا ليل جهل علينا السجا بكم يتمزق ثوب الدجا بإشراقكم تستضيء الحجا يزيل الظلام لهدي الأنام كذا العلم للجهل ساق الردى فشتان بين الدجا والضياء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء بسيب القرائح تحيا الأنام حياة الزروع بصوب الغمام بكم ينجاب ثوب الظلام وتبدو السعود لهذا الوجود لكم وحدكم سوف يطوى المدى غداته تمد حبال السماء لكم وحدكم سوف يطوى المدى غداته حبال السماء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء من العقل نجم الحياة يلوح وما العلم إلا كزهر يفوح برياه يزكو نسيم الطموح من العقل نجم الحياة يفوح من العقل نهج الحياة يلوح وما العلم الا كزهر يفوح برياه يزكو نسيم الطموح خضاب اليرع يبث الشعاع خضاب خضاب اليرع يبث في افقنا فرقد ليهفو عليه جناح الرجاء من العلم تشرق شمس الهدى فطوبى لكم أيها العلماء وأنتم شموس بها يهتدى بكم لا بغيركم يستضاء مدادكم هو بحر الندى وبالفضل فاقدم الشهداء فسوف ترون الجزاء غدا ويجزيكم الله خير الجزاء لكم وحدكم سوف يطول مدى غدا تتمد حبال السماء ويختط في أفقنا فرقد ليهفو عليه جناح الرجاء لنهج الإله بكم يقتدى لما قد ورثتم عن الأنبياء